شبكة الذكر الحكيم تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون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 kõik esteladot. harlemme esem Anda chapter ¨hiss! ehme, sepp te leaving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 وَسويةِ الجِبالُ فَكَانَت سَرابَ إِ جَهَن مَكََت نِرصَادَ لِّاضينَ مَ آبَ ل بِثينَ فيِيهَا أَحفابَ لَا يَجوقُونَ فِيهَا غَردَو وَلَا شَْرابَ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَوْفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا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 لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءَ امْرِئٍ رَّبَّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا